تتخ لكن لقيت اكتر من ادسين يعني لقيت حاجة حلوة قوي يعني ما تاخدش في نفسك انا <تصفيق> سؤال وعاوزكم تجاوبوا عليا لو واحد لو بلاش واحد لو واحده بلاش واحده لو واحد وواحدة بيحبوا بعض اقول لك يا ابونا دخل بقى في الممنوع يقعدوا يتكلموا قد انا عارف انك ما تشعر في الحاجات دي لكن يعني هو اه جاهل في الحاجات دي بسيط خالص <تصفيق> انت عشان قديسين ما تعرفوش في الحاجات دي يعودوا <تصفيق> التكلم تقريبا قد ايه في اليوم؟ اليوم؟ صبح ولا بالليل؟ طبعا بالليل ما بتكلموش؟ بيلعى الفيس؟ <تصفيق> تقريبا يتكلموا قد ايه؟ تلات مرات يوميا قبل الأكل ولا بعد ولا لا خليك عندك تعلي ولهولي. لا ما فيش ذبح إهدى أنا مش حطول أنا عارف إن تعبتوا من الأعدة بس أنا مش حطول. يا لحد الساعة لو حنمشي. فما تدست يعني ها؟ <تصفيق> تقريبا مدة الكلام قد ايه او ايه وسائل التعبير عن الحب بينهم شويه ايوه اه اللي الشر لو حبيت واحدة يعني هتقول لها بحبك ازاي <تصفيق> ايه الوسيله يعني على الفيس ممكن اه ايه ثاني المقابلات ايه رأيك لو حبيت واحدة في يوم الايام واحد مش واحدة ايه وسيلة التعبير عن حبك لي يا اما ممكن الاخ اللي في النص اللي مفعوز ده بين الاخ الاحمر والاخ ابنضارة تعال يا ماجد تعال يا ماجد عايزك عايزك آه عايزك. عايزك سدان تعال تعال, تعال, تعال. ما عارف انه له قدرات خاصة <تصفيق> <تصفيق> لا ده هنا عشان اشوفك باستمرار <تصفيق> طب تعال اللي بترحك اوه تعال <تصفيق> <تصفيق> تعال انت كمان اوم اوم ايوه تعال هنا قدامي انا اوه جام مستر مايكل <تصفيق> غلطة واحدة <تصفيق> هو هيظهر دلوقتي ممكن نوسع بقى دول. ايوه كده نوسع كده وسع كده لا وسع كده مش وسع كده <تصفيق> انت هندي لا نزل ايدك وتعالى على الطرف على الطرف على الطرف ايوه كده ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كنت بسال حضرتك لو حبيتي واحد في يوم من الايام ايه وسيله التعبير عن الحب هما قالوا مكالمات او مقابلات ايه تاني مش لازم انت تتخيلي واحدة بعد الشر حبت واحدة <تصفيق> هتعمل له ايه عشان تقوله انا بحبك قال يعني بقى ما انتوش عارفين يا اخي <تصفيق> قال يعني بقى طب قول انت <تصفيق> لا تعال يا بابا هنا جنبي ادي <تصفيق> وسيلة حب برد <تصفيق> نعم حروف م? وسيلة التعبير الحروف مش كلمات بشكل رمزي يعني طب تعالى <تصفيق> جنب الاخر شويه تعال هنا تعال هنا هنا هتلف ماشي لا جوه هناك عند الخط الاحمر اللي <تصفيق> يا نعبر عن الحب بكلام واضح او بحاجات رمزية ايه تاني حضرتك بقى بلا خلابس احمر وريني اللي معاك علامة الحب دي قل <تصفيق> لي بقى ها. ايه وسيلة تعبير الحب قلنا مكالمات او مقابلات او بشكل رمزي او بشكل فاضح <تصفيق> ايه كمان اه طبعا هم لو بتحب صحبتك بلاش بنحب واحد عشان انتو يعني لو بتحب صحبتك نفسك تعمل لها ايه عشان تقول لنا بحبك هدية ممكن ايه كمان اهتمام سؤال واهتمام بدور عليها حضرتك اه؟ تقدير ازاي يعني لو غاب أو لما يتكلم تنصت له قوي تبين له ان أنت مهتم بكلامه نعم احترام ازاي ايوه تحترمه ازاي يعني بص قدامك لو سمحت لا اخ اصفر بص قدامك ها تحترم تحترم رايه كويس تقدر رايه الفعل ايه تعملي موقف معين او تصرف معين يبين انك مهتمية او بتحبيها أو بتقدريها ايوه متظبطي نفسك عايزه تقولي اجابه <تصفيق> طب الحمد لله ناه نحطه في اولوياتي نحطه في الاولويات بالضبط يعني لو بحب واحد اول ما اصحى من النوم على طول ابص على الموبايل اشوف لو باعت رسالة باعت حاجة لو هو باعت لا لف لف لف لف لف لف الكنبه الرابعه لا لف لف لف لف هنا خالص جنب الاخ لابس رصاصي ده ايوه اخر الشارع ده برافو عليك بس كده هو قاعد هادي بقى سيبه في حاله بتحطه في الاولويات يعني بتدور عليه في الاول او بتسأل عليه في الاول او بتشوف هو ايه واتتابع أخباره كويس ايه كمان؟ أخلاب صبيض وفيش حد لا بثبت غيرك <تصفيق> ايه رأيك؟ ايه علامة حبك لواحد؟ المواقف زي يعني تعمل ايه؟ يعني موقف زي ايه؟ يعني؟ تتواجد معاه مثلا كويس اه في في الاوقات بتاعته كلها بتتواجد وياه عشان تبين له انك جنبه إنك بتحبه إنك بتقدره كويس قلت كلام قلت مقابلات قلت هدايا قلت مواقف قلت اهتمام واعطاء اولويه خمس حاجات مش كده انا عاوز الخمسة دولت نبتدي نحطهم في علاقتي مع ربنا إذ كنت بإيه؟ بحبه عشان كده أسأل نفسي أنا فعلا الأول بحب ربنا ولا لأ ما قدرش أقول لك وقف أحضر قداس ساعتين وإنت أساسا ما بتحبش ربنا أقول لي أقعد ساعتين في القداس ليه؟ إنه مش بحبه حاسس إن الوقت إيه؟ كبير لكن لو بحبه أحب أفرحان وحاضر لأني بحب واحد أحب أقعد معه أحب أتكلم وياه فيكو حد راح داري الملاك أبو خشبة اللي هو في في أه كان في واحد هناك اسمه أبونا عبد المسيح حد لحقه هو تنيح دلوقتي كان واحد من الأباء حلوين قوي أبونا عبد المسيح ده كان يخش الكنيسة مثلا بالليل في وقت العشاءية يفضل واقف طول الصلاة بعد العشاءية ما تخلص ما يخرجش يفضل موجود في الكنيسة الحاد تسبيحه نص الليل يحضر التسبيحه يفضل واقف تخلص التسبيحه يخش القداس يفضل واقف في القداس بعد القداس الاولاني ممكن يبقى في قداس ثاني ما يخرجش من الكنيسه يفضل موجود واقف في القداس الثاني يوم الاربع ماسي يبقى في قداس من 1 ل يفضل في الكنيسه جوه لحد القداس بتاع 1 ل يحضر واقف لدرجة أنه نجوم في آخر الأيام كانوا بيضطروا يقفلوا باب الكنيسة عشان أبونا ده يطلع ليه؟ إنسان ما بيصدق واحد يحبه يقعد معا مش عاوز يطلع تقول له أبونا طيب ما خلاص القدس خلص ما تطلع قال لك أنا حب أقعد حب أقعد معاه مش عاوز أبعد عنه فكنا بنسأله شكلك وحش قوي لما تطلع لعبة صغيرة تلعب بيها كده جنيه ولا حاجة شكلك وحش مش بتاعت اديسين يعني مش كده تيالي مش عارفه بص قدامك لي طيب افرض ربنا جالي وانا قاعد برا هقوله ايه بحبك شوفه بيفكر ازاي مش عاوز يبقى فيه لحظة يبعد فيها عنه عشان لو جاله في اي وقت اللي قاعد عنده مستنيه طبعا أنا مش هاد أروصل للمستوى ده لكن على الأهل لازم أبتدي أفكر إيه علامة حبي لربنا مهم؟ على مقدار محبتك لربنا هتبتدي تتعامل معه أقول لك يا بون أنا ما بصليش ما سمعنا كلام ده كتير وكلما رح لأبونا في الاعتراف يقول لي صلي الصبح وصلي بالليل وخد مزمير وخد مش عارف ايه بس ما بعملش اقولك اه طبعا ما بتعملش عشان تخدتها انها امر من أبونا او طلب من أبونا او فرض من أبونا فمش هعمله طبعا لكن لو أخدتها دي علامة حب ربنا ممكن أعمل اكتر من اللي قال لي عليه لان واحد بيحب أنا بحب ربنا طيب قد إيه بقعد معاه قد إيه وأنا بصلي متخيله وشايفه قدامي تقول لي يعني يعمل إيه كان أبونا بشوي كامل تسمعوا عنه بتاع اسكندرية حد ضاع منك <تصفيق> أبونا بشوي كامل كان يقول لك لما تيجي تصلي حطوا صورة حلوة كده ربنا يسوع قصادك أو صورة للصليب وقبل ما توقت تصلي بصوله شوية ليه؟ عشان يبتدي من جوه في حاجة تتحرك المشاعر تتحرك القلب يتحرك قبل ما أقول الصلاة بالكلام في حاجة حصلت جوه بيركز على الإيه الحب لو علاقتي بربنا بقيت حبت كلام وحبة ممارسات ما بقيتش حول إيه اللي يفرق أنا من الأخ اللي بره اللي بيقضي خمس فروض ويصوم رمضان للساعة خمسة واتنحر قلبه في الحر هو بيعمله فرض عشان يأخذ نقطة وتتغفر ما تقدم وما تأخر ومش عارف بقال له في الجنة إيه ويعمل له إيه لكن آخر حاجة يفكر فيها أنا بحب ربنا إيه خلينا إحنا بقى يوم الجمعة الكبيرة نفضل من الساعة تسعة الصبح للساعة ستة بالليل نقعد نصلي ونقوم ونقعد, ونقعد, ونقعد ونعمل مطانيات ونعمل مش عارف إيه واحد حسن اللي قدامه بيحبه قوي في قاعد معاه طول النهار عمل يقول لك القوة والمجد والبركة والعزة ده الفرق أنت ممكن تمسك الأجبية كرها ها ودول يا سلام أنا صليت ماشي بس بعد يوم والتاني والتالت تزهى وتمرمي الأجبية وعمل نفسك متاش شايف قصة الموضوع أصبح إيه واجب عاوز يخلصه قولك يا بون أنا مش بركز أنا ببتدي الصلاة لقي نفسي خلصت مش فاكرة أنا قلت المزمور ده ولا ما قلتوش وقلت أبانا لازي ولا ما قلت هاش ولا... ليه هم لا أقول كلام لكن تخيل لو واحد بيحب واحد أنا هزا أوصل حتة أحول العلاقة اللي بيني وبين ربنا لعلاقة حب لو أنت وصاحبك ماشيين في الشارع وعمالين تحكوا، أعتقل ما تزهقش وتقعد تلف في الشارع رايح جاي خمستاشر مرة ولو في قعدة بعد كده حتقعدوا تحكو وانا كيف نبقى فرحانين ومبسوطين أيوه أصلا أنا أحب بعض أول أقول أصلا إحنا متفاهمين مع بعض أصلا المواضيع دي كلنا بنتكلم فيها و... كويس طب وإنت وربنا مفيش الحكاية دي ما فيش انك تتكلم معاه ما فيش انك تحكي وياه وانت ماشي وانت طالع وانت نازل و... وانت ماشي في السكة كده البابا كرولوس مثلا عزوريلك الموضوع موضوع حب بينه وبين ربنا فتحولت الصلاة عنده الأداسات لمادة حديث بين اتنين بيحبوا بعض حولت العلاقة اللي بينه وبين مرمينا مش واحد شفيع بيحط إيده على الصورة ويأخد بركته ويمشي ولا ندري يدهوله ولا في زنقه يطلبه وخلصنا لا ده موضوع علاقة كنا بين اثنين بيحبوا بعض ولك في وقت من الأوقات في, في الأيام التنصيب سيدنا البابا في الأول خالص كان فيه حبة مشاكل كثيرة قوي وإنقسامات وخلافات والأمور المالية والمجلس الملي وحواديت من جوه الكنيسة ومن بره كان الرئيس جمال عبد الناصر لسه تعيينه الجديد وكانت مشاكل في السياسة وخبط في الكنيسة فالدنيا كانت مولعة من جوه ومن بره فقال لك سيدنا الباب راح طلب من أبونا رفايل انهم يعملوا قداس في ماري مينة. كان زمان طبعا الدمج بالمجد اللي فيه الأيام دي فجابوا طلب إذا كده وراح قال لهم انت تبطف النور وحنصلي على الشموع بالليل وقعد رب بابا كرولوس يكلم مع ربنا طول الأداس كان أبونا رفائيل وواحد كاهن تاني غالبا هو سيدنا الأنبامينا المتنيح أنبامينا أظامينا وسيدنا بابا كرولوس كانش في حد تاني غير كده وسيدنا بابا كرولوس قعد باقي حكي مع ربنا في الأداس عن المشاكل اللي شايفها وقال لي كان متأثر سيدنا بابا فكان بيبكي والدنيا ضلمه ما حدش واخد باله لكن ابونا روفيق لاحظ الدموع بتاع سيدنا البابا ففي وقت من الاوقات كان ابونا مينا بيقول بيصلي وابونا روفيق واقف جنب سيدنا البابا كرونوس في القداس وبعدين وهو واقف كده بتلفت على سيدنا البابا ابتسم ابتسم كده ابتسامه وراح لامم نفسه بسرعة يقول لك ابونا روفيق لاحظ الحكايه دي العمر ما سيدنا البابا يبتسم ويضحك يعني في القداس مش مش من حوايد ويعني بعدين كان لسه فيه دموع وبتاع ايه ايه الحكايه يعني افتكر موقف افتكر نكته مثلا ولا بتاع ضحك ولا ايه الحكاية زي احنا كده ما قاعدين في القداس نقعد, نقعد ما بنفتكرش احنا بنطلع الموبايل على طول ون ونشوف اخر نكت واخر شات ففضل مستلم لما القداس خلص خلاص كان سيدنا البابا قال له حكايتك ايه النهارده قال له الحمد لله الواحد يتعز قوي في القداس النهارده وطمنت ان ربنا موجود قال له من كنت شافك يا سيد قال له هيا الحمد لله لأحد رمى كل شيء يا ربي قال له مثلا عنه سؤال انت تضحكت ليه في القداس قال له مين قال له انا شفتك أحب البابا يتوك كده فضل لبنا رفقين لازق فيه لحد لما عارف هو ايه اللي خلقيت حك ايه ما اللي خلقيت حك قال له انا حاج وانعماله الصلي وعمال اكلم ربينا وقال له الموضيع والمشاكل والاحتياجات وانت جبتني وسبتني فقال له وانت لفت جنبه كده مريمينة واقف وراح ورخبته كدف كده قال له ما لك مدقى ليه ما نوعك اهو لكن هالباباك راس عمل ايه ابتسم من الايه من الحتة دي انا عاوز اقول انت تتحول علاقة بربنا لحتة ايه حب واحد بيكلم ابوه واحد بيكلم واحد بيحبه ايه واع تفتكر في, في يوم من, من الايام ان الصلاة بتاعتك كان مزمور وكان دقيقة وكان مطانية اقدم ده الشكل بتاعها لكن الجوهر بتاعها علاقة بيني وبالرب نفس الحكاية الأداس هو الأداس السعكام من سبعة العشرة خلاص نروح على تسعة ونص كده وقت التناول على طول نخش على المفيد يعني مخش على المفيد بس تطلع من الأداس ما حسيتش بحاك قضيت وقت آه لكن من جوه ما فيش لكن لو حسيت في يوم من الأيام إنك ترايح تاخد حبيبك وتقابله وتاخده بالحضن هو تناول كده باخد خد ربنا بالحضن وهو يخد من الحضن. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وانا في اتنين واخدين بعض بالحضن تخيل بقى واحد بتحبه قوي واخده بالحضن طبعا فرحان هو ده التناول قاعد مع ربنا نحكي وانا قمنا خدنا بعض بالحضن وهو وطلعت انا موجود جواه موجود في حضنه انا فاكر منظر منسهوش كنت صغير كده في في ابتدائي ولا حاجة وكان ابونا اللي في الكنيسة ابونا كبير كده زي ابونا جاورجيوس حد افتكر فاكر ابونا جاورجيوس انا نفس اللي بتعمر يعني كان ابونا كبير كده طويل وضخم كده وكانوا زمان يلبسوا فرجية كمامها واسعة قوي وهي الفرجية من بر كبيرة قوي قوي كده فكان ابونا ده حلو خالص فكان لما يشوفنا كده جاي ومفتح درعاته كده ام الواحد يخش ام هو واخده بالحضن ما نبانش يبقى دخلنا جوا الفراجية غطسنا جوا فالمنظر ده أنا ما نسويش وكل مرة أقفى صلي قول أنا نفسي ربنا ياخدني كده بال ويغطين وده اللي بيحصل فعلا حتى لو أنا حسيتش بيه لكن هو ده اللي بيحصل من ربنا بياخدني ياخدني جوا حضه كده تخيل كل مرة تقف تصلي كل مرة تحضر قداس كل مرة تقرأ الكتاب ماذا الكتاب ؟ اصحح أبون ؟ ابونا اللي لازم تقرأ اصحح وطلع اية واكتبها في النوتة و... وبعد ايش يقول لك ايه ؟ ايش فهم حاجة في المكتاب م... شيل للانجيل ده هات الانجيل البعد مره المرات كنت باسأل مجموعة شباب زيكو ادسين برضو يعني فاسألهم على الكتاب المقدس مين ارى ايه في الكتاب ؟ اسألكوا الوقتي مين ارى ايه في الكتاب المقدس ؟ يعني انت مثلا قريت كم سفر في الكتاب المقدس عهد قديم واحد اثنين ثلاثة قريت التكوين قريت الخروج قريت عدد تسنية لوين متقطع حتى من هنا وحتى من هنا وحتى من هنا طبع عهد جديد مين خلص ايه عهد جديد حد خلص البشار الاربعة ليامتة ومرقص ولو ابي يوحنى حد خلصهم واحد، اثنين، ثلاثة الرجاله، القديسين والقديسات حلو. الأحياء منهم والأحياء <تصفيق> <تصفيق> أهو كانوا زيقوا القديسين دولا فواحد قال لي يا ابونا أنت تعبنا ليه معاك قلت له يعني إيه؟ قال يعني لازم نقرأ الكلمة القدس قلوا لازم؟ إيه رأيك لازم؟ لخها بحمر. لازم؟ لازم؟ وانت شوخد بالك مني ابعد عنه كده شوية عشان انت بتاخد منه الشحنة <تصفيق> ووسع له يا خباصفر انت ووسع كده عشان يشوف قال لي العهد القديم صعب ما بنفهموش عشان كده ما بنقبهوش قال لي العهد الجديد عبارة عن ايه اربع انجيل و كمان وسفر الاعمال والرؤية و والرسائل في رسائل لمين ورسائل لمين رسائل لبولس ورسائل للجمعه اللي هي غير بولس بطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا قال لي بص يا ابونا خلاص العهد القديم ما بنفهموش فبنقراهوش العهد الجديد لك سفر الرؤيا صعب وكله حاجات كده خيالات ووحش طالع ومش عارف ايه وقرون ما بنقراهوش بنخاف منه قلت له طيب قال لي والرسائل دي ناس بعتها مش كلام ربنا ما بنقراهاش قلت له طيب فضل اربع نجيل واعمال الرسل قال لي اعمال الرسل دي قصة كنيسة كانت زمان وخلصت خلاص انا ما بحبش الحواديت أرض و... نعم لا هم ما قراهوش فبيقول لك ايه الحاجات دي ليه ما بنعملهاش يعني العهد دي ما بنقراهوش عشان صح سفر الرؤيا كله رموز فما بنقراهوش الرسائل دي مكاتبات من ناس فمليش دعوة بيها عمل الرسل دي قصة ما بحبش القصص فضل ايه الاربع نجيل وطلوا يعني خلاص الاربع نجيل قال لي لأ وطلوا ليه قال لهما هما هم بيحكوا عن واحد الهو رب ما متى زي مرقص زي لو أزي حن فانا نقيت الانجيل الصغير بتاع مرقص أصغر انجيل والملخص قريته يبقى قريت الايه الانجيل كله خلاص تعبنا ليه معاك هو عمل ايه في العلاقة اللي بينه بالربنا اختصرها شطب عليها فتحول الانجيل بالنسبة لي اهمة ايه اللي عاوز يهرب منه لكن لو لو واحد مستني مسج من واحد صاحبه هتختلف ولو مستني صفحة قد كده على الفيس ويقعد يقرأ القصة اللي كاتبها له صاحبه مش عايزه للحد تاني يعني هيقعد يقرأ بالساعات وكلنا بنصهر بالليل لساعة 3-4-5 نقعد نكتب ونقرأ ونكتب ونقرأ ونكتب ونقرأ أصلي بحبه فبسمع وبتكلم وباخد وبدي طب ليه باجي على ربنا وبقواقف قوي والحكاية نشفة واقعد عد يا لساح ده كم كلمة يا كل دول اتحقراهم طب ممكن ناخد شوية يا ابونا النهاردة وشوية الشهر الجاي في عيد ميلادي وممكن مش عنه يا عم مالك مالك بتحاسب ربنا بالكلمة كده ليه اصد الموضوع مش موضوع حب موضوع عاوز تخلص عشان نفسي تتحول العلاقة اللي بيني وبين ربنا الحب زي ما انتوا قلتوا نمرة واحد يبقى فيه كلام لاني بحبه نمرة اتنين فيه مقابلات في القداس لاني بحبه نمر الثلاثة فيها هدايا ايه الهدايا اللي ممكن تديها الربنا؟ حضرتك ايه ايه اللي يمكن تديه الربنا؟ الصلاة الصلاة مش هدية احنا قلنا الصلاة دي حديث بيني وباللي ما حبه مش هدية ولا الصوم هدية ليه الصوم هدية ليه؟ دي علشان بحب ربنا في حاجات حبطل أكله دي علامة حب اللي انت قلتوها شوية تنازلات لأجله هو حتنازل عن حتة الشوكولاتة ولا حتة ال... ال مش عاوز أقول حاجات الباقية لكن عشان بحبه بقى في بعض التنازلات إيه اللي هده ممكن تديها لربنا نسألتو كنتو الثلاثة رأيك أه ازاي ازاي خلال تصرفاتي مم. التقدمة او العطاية ممكن تمشي نعم ازاي يعني هو الاخ ميكل قالها صح بس ازاي <تصفيق> ايوه صح والكتاب قال يا ابني اعطيني قلبك بس ازاي ها واحد قال لنا حته حلوة ادي لربنا هدية ادي له قلبي واحد تاني قال له ادي له جسدي ازاي تدي له قلبك وازاي تدي له جسدك ده نايس ها ايه رايك تدي له الحاجات دي ازاي ما تعملش حاجة تزعله هم. رأي حضرتك <تصفيق> ناقي حلو قال ما حب أدل ربنا حاجة لازم أدله حاجة نظيفة مش ممكن أجي أدل صاحبي هدية وتبقى الهدية وععة في الأرض ومتربة مش كده قال لازم أدله حاجة نظيفة كذلك عاوز تبدل ربنا قلبك يبقى تدهول وإيه نظيف إزاي دي دي فكر إزاي قدي قلبي نظيف ها هوي خليني على دي أنا عاوز ادي لحد حاجة قده له بعد ما اخسلها بصد كده قال له كده داود اغسلني كثيرا من اسمي فأبيض ده أكثر من عاوز تدي الربنا ده قلبك ما تدهوش بالخطيئة يعني يعني ما تخليش خطيئة جوه ركنة يعني ما تخليش خطيئة محبوبة مش عاوز تبطلها معرفش وده اللي بنقول لما يبقى مربوط بعادة او مربوط بخطيئة او مربوط بعلاقة شغل قلبي من جوه اجي اقف اصلي مش مركز مش قادر اقول انا مش عارف اقونا ليه مش بخش الصلاة واطلع ولا انا فهم حاجة ايه قصلي في حاجة جوه هنا موسخة الحكاية مع الطلع تقول لي يعني اعمل ايه اقول لك يعني يلا تعالى اغسل القلب ده من الخطيئة يلا تعالى قدم توبة حلوة كده واغفر كلنا عارفين قصة الأنبى موسى عارفينها؟ <تصفيق> الانديسين خلاص ناموا مشكر الله ياهما انت كريم يا رب لما قاعد يعترف حصل ايه؟ الملك بدأ يمسح حاجة وراء الثانية وراء الثالثة لحد لما الملوح كله بقى ايه؟ أبيض. ابيض في الحالة دي قدر يقدمه الربنا هدية ويبتدي مع ربنا سكة جديدة ونفسي ابتدي مع ربنا السنة دي بقى حاجة حلوة كده وخلاص يبقى نمرت واحد وروح نظف القلب بتاعك ايه تاني نعمل في ايه نعمل في ايه ايه تاني ما انتهدومك بتوسخت كم مرة من ساعة ما اشتريتها كل يوم انت لا لاتاتهم نعمل بتاعها في الغسة لقم ما تنظف وتلبس وتنظف وتلبس معمرناش في يوم ان قلت او او او مش غسله بقى. خليني كده لما بطل وساخه ابقى البسه ولا اخ بقى ما بيحصلش لكن كل شوية بعض نظفه عشان في اي وقت حدي يشوفني يلاقي هدومي نظيف وده اللي انا عايزه عشان انتو قدسين يبقى لازم نظف القلب عشان لو ربنا جاه في اي وقت يلاقي قلبي نظيف كويس فاقدم جسدي ازاي الاخ اللي مصصفر ده قبل ما ينام ايوه افتح الكتاب ها ايه بقى هتعمل ايه ايه السؤال السؤال بنقول ازاي اقدم جسدي هدية اه حاجة غريبة خالص قول لي انت بقى بدري بدري كده الجسم ان انا عارفين... بتعب جسمي شوية علشان اروح القداس فقدمت جسدي شوية ربنا المطانيات وسيلة تقديم جسدي ايه كمان؟ الصوم مثلا تقديم جسدي نفسي اكل حاجة وبطل شوية وقدمها ربنا الجهات مين اللي قال؟ التهارة او العفة جسدي نفسه يتلزز ويتمتع بخطية بمنعه عنها وقدم جسدين ربنا عشان كده بولس الرسول مين يقول لي آية فيها ان احنا نقدم اجسادنا ربنا هدية سامعك وشايفك ها آية بولس الرسول بالمعناه ان احنا نقدم جسمنا ربنا زبيحة حلوة كده قدموا أجسادكم زبيحة حية مرضية أمام الله عبادتكم العقلي لازم نقدم جسدي زي ما قلت كده من شوية لما لمصحة الصبحية بدروا بقى نفسه نام و... وقوم مخصب على نفسي زي ميمة الدستير كان بيقدم جسد أهدية الآن ببشوي لما كان يربط شعر راسه ابونا عبد المسيح اللي احنا بناخد بركته كان في بداية رهبنته يقولوا كده انه كان بيجيب طوق كاوتش ويربطه في السقف ويدخل ايديه فيه ويفضل ساند على على الطوق الكاوتش ده عشان يفضل طول الليل واقف وصاحي تلاقوا مثلا الاباء الشيوخ لو فيكوا يروح الدير يلاقي مثلا اب شيخ ماسك عصاية بحرف تي شفتوها ليه عشان لما يقف يسند عليه يبقى تعبان ومش قادر يقف لكن يسند نفسه بالعصايا دي ليه عشان يقدم جسده ما, ما تقعد يا عم أنا هقعد آه بس مش هقدم جسدي هديه لربنا ما أنا ممكن أقعد طول الأداس. وممكن ما جيش الأداس خالص وانا في القلاي ماشي بس مش هعرف أقدم لربنا إيه هديه انت كذلك وانت كذلك عايزين نبتدي نتعلم نقدم هدايا ربنا جسدنا وقلبنا يبقى قلنا المقابلات وقلنا المكالمات وقلنا الهدايا فضل لنا خمستاشر حاجة تاني ايه هما <تصفيق> يا ده قلنا خلصت ايه تاني انتفقنا عليهم احنا قلنا خمس حاجات طب قلهم كانت اول حاجة المكالمات والتانية المقابلات والثالثة الهدايا الرابعة لا المواقف كويس. والخمسة التقدير ونحطه في الأولوية شنون الخمسة نطلقنا في الأول خالص أخذنا ثلاثة منهم فضت خمسة إيه هما بقى مردود <تصفيق> ما بيخلصوش تعرف تقولي الثلاثة اللي احنا قلناهم تقول واحد ها قول اللي إن انت عارفه احنا بقالي ساعه بتكلم وفاضل ساعتين واحد ها اول حاجة ايه مكالمات ثانيه مقابلات ثالثه الهدايا فاضل لنا الايه الرابعة المواقف لازم يبقى في موقف تاخده تقول انك بتحب ربنا يعني لو يجي واحد يقول لك يازم عليك بسجارة حلوة كده تعمل ايه هتاخد على طول ها يقول لك اسلبون فرصة فرصة خارجين مع بعض ولامة كده حلوة ولازم ونفس الحكاية لو بنتي كده لك وداتك حاجة حلوة على الموبايل يعني ولا مش عارف ايه لازم عليك موقف لازم نتعلم ناخد موقف اعلن به أنا تبع مين؟ لبس مثلاً نازلين نشتري لبس في موضة جديدة طلعة من الموضات الجديدة اللي بتطلع كل شوية للولاد مثلاً البنطلون من غير حجر خالص الحزام الحزامته عند الركب كده ولكي هو نصدي الموضة يعني انت موقفك ايه؟ انت كابن ربنا هتلبس اللبس ده؟ نيجي للبنات ما لبس برضو يعني وبخاصة في الأفراح تيجي تلاقي البنات كلها ماشية من غير هدوم ده بقى موضة جديدة اللي يمضي هدوم كده أشباح هدوم ايه يقول لك أصليا جايين من فرح يا ابونا ما للفرح وما للنبس لك ما هو في البيت قالوا لي لبس دي وانت فين؟ فين الموقف بتاعك؟ لازم نتعلم يبقى لينا موقف أعلن بيه أنا بتاع ربنا تقولي كلهم بيعملوا كده مش تعمل بس أنا موقفي إيه لازم تاخد موقف في حياتك تبين أنك بتحب ربنا أو يا إما عادي زي كل ما هو ماشي بس بشهد وبقول أنا مفيش محبة في قلب ربنا فيبقى ديه المواقف آخر واحدة التقدير بقى لازم ربنا يبقى له الأولوية في حياتي إن كنت بحبه أحط هو نمرت واحد أفكر فيه نمرت واحد أهتم إن أنا ما زعلوش نمرت واحد أهتم بسرعة لما زعله أروح أصلحه لما أعمل حاجة تضايقه بسرعة أروح أطيب خطره إذا كنت بحبه قولك ليه إن نعترف أصلي بحب ربنا قوله إيش جاب لجاب أين بحبه عشان كده بروح أقوله سامحني أنا زعلتك بروح أقدم توبة بسرعة تقولك لك ابونا أنا ما اعترفش بقلي سبته الشعور دي علامة أن أنت إيه المحبة اللي بينك وبينه إنك منتش مقداره وحطه في الأول تقول لي من الاعتراف مال التقدير أي واحد زعلته قال له كده لك وحدك أخطأك والشر قدامك سمعت فاروح في التوبة والاعتراف أقول له سمحني أنا غلط وارحمني أنا الخط بس ودى الاعتراف لا الأعتراف بروح طيب خاطر إلا أنا زعلته فشوف إتنا مزعله قد إيه؟ وروح طيب خاطره إذا كنت فعلاً بتهمه وعاوز يبقى له هو الأولوي خمس حاجات مهمين بين الاتنين اللي بيحبوا بعض واحد مكالمات اثنين مقابلات ثلاثة ثلاثة أربعة مواقف خمسة تأدير أو حطه في الأولويه عارفهم ايه هما دول؟ قول بقى <تصفيق> ايه هما بقى الاتنين بيحبوا بعض بوجة وطمطم <تصفيق> واحد اول حاجة الموقف كده على طول كان في قبل كده كتير قعدوا يتكلموا مع بعض مكالمات مواقف ماشي مقابلات تهدير هدايا رفو عليك قبل ما تطلع من الكنيسة عاوزك تبتدي تحط في دماغك حاجة لازم تعملها تعبر بيها عن حبك لربنا نام الفترة الجاية تعمل إيه؟ مكالمات ولا مقابلات ولا مواقف ولا هدايا ولا تأدير ابتدي خذلك نقطة حطها بينك وبين نفسك تعملها عشان تعلن عن حبك لربنا حد عزيزها السؤال؟ طبعا لا أنا عارف <تصفيق> حد فيهم حاجة؟ طبعا لأ فردنا عارف <تصفيق> كده خلصت شوف كلهم مشفاهمين كل حاجة؟ لا خايشي نبو